أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما زلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا وإياه فتقول.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 أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أ فلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإن سال كبيرة إلا على الخاشعين.